إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور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 وهم يسطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صَالِحًا غير الذي كنا نعمل وألم نعمركم ما يتذكر فيهما تذكر و النذير فَذُوقُوا فَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقو أروني ماذا خلقو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِ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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء الله كان بعباده بصيرا